ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه انيب فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذركم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 وما تَفَرَّقُوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وَلَوْلَا كلمة سبقت من ربك إِلَى أَجَلٍ مسمّل قضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب فلذلك فدعو واستقم كما أمرت ولا تتبعه أههم وقل ما الله من كتاب وأمرت بينكم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 لعل الساعه قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق ألا ان الذين يمارون في الساعه في ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الاخره نزيد له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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجواري في البحر كنعلام إن يشأ يسكن الرياح فيضلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يربقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص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 والذين يجتربون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وأمرهم شغرا بينهم ومما رزقناهم يوم يظلون والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فاولائك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب نليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضنر الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل لا مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن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 وما لكم من ملجق يومئذ وما لكم من نكير فإن عرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذق للإنسان منا رحمة فرح بياء وان تصبهم سيئات بما قدمت يديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء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 وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيه من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوح بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا ما قو تدري ما الكتاب ولني ولكن جعلناه نور النهدي به من نشاء من عبادنا وإنك